لكن كيف تقرأ الآية فهما واستنباطا أنه إذا كان أحد من خلق الله سواء كان جنيا أو غيره استطاع أن يأتي بعرش بلقيس في طرفة عين من اليمن إلى الشام فكيف بقدرة الله الملك العدل فكيف بقدرة من خلق هذا الجنية وخلق العرش كيف بقدرة الله جل وعلا رب العالمين أمثال هذه الآيات تجعل المؤمن يزداد إيمانا بربه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 قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فلا بد أن يقع في قلوبنا العلم الحق بأن الله جل وعلا على على كل شيء قدير، لا بد أن يكون المؤمن على يقين بعظمة قدرته ورحمة رب العالمين جل.